وحسبوا أن لا تكون فتنة فعنوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا فالله بصير بما يعملون لقد كفر الذي وقال المسيح يا بني اثرائي لا تعبدوا غير الله جرب في وانن من يشرك بالله فقد حرمه يا حُرُّ وَمَلا لقد كان فأرا لينا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا ما إله و والله هو كما يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون I love you.